شر الأمور محدثاتها كل محدثة مدعة وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آخر ما تكلمنا في باب قصر الصلاة وصلنا للمسألة الخامسة الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة قلنا أن هناك صور حالات ووقفنا عند النقطة الأخيرة قلنا سنعيدها مرة ثانية خامسا إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيقاب تقول إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين كذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلدة وطنا له فإنه يلزمه إتمام الصلاة يعني رجل سافر ونوى الإقامة في البلد الذي سافر إليها ولم يقيد هذه الإقامة بزمن معين أو عمل معين يزالك الخير فإنه يلزمه أن يتم الصلاة لا يقصر الصلاة لأنه أصبح له إقامة جديدة أو وطن جديد أو من الممكن أنه يستوطن في هذا المكان يجلس فيه فترة ولكن فترة طويلة في هذه الحالة لا يترخص برخصة القصر في الصلاة يقول فإذا قيّد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة طبعا بالشروط الضابط التي ذكرناها قبلها قبل منسى قضية من أين أبدأ الصف الثاني نحن قلنا من خلف الإمام وان كان الحديث ضعيف ولكن العمل عليها أن أكثر العلم. سألتنا عن مياه من الصفوف طبعا كنت في عجلة سريعة طبعاً من صفوف ممن خلف الإمام لا يبدأ الصف من اليمين يقف خلف الإمام أولاً ثم من على يمينه فاليمين أفضل من الشمال هذا هو المقصود الله عليه. طبعاً أحياناً إخواننا الكلام بقى سريع واحنا الأسئلة بتدخل في حصل متداخلات تداخلات احنا من الممكن الإنسان يعني كنش مركز شوي ثانيا الجمع بين الصلاتين فيه مسائل طبعا اخواننا الفقهاء دائما يذكرون كتاب الجمع أو باب الجمع مع باب القصر فظن كثير من الناس أن الجمع له ارتباط بالقصر والقصر له ارتباط بالجمع هذا كلام باطل لأن أحكام الصفر تختلف أن أحكام الجمع، فالجمع يجوز سفرا وحضرا أما القصر فلا يجوز إلا سفرا فقط، إلا في حال السفر فقط. الجمع يجوز في السفر والحضر، أما القصر فلا يجوز إلا في السفر فقط. المسألة الأولى في مشروعية الجمع بين الصلاتين، ومن يباح له ذلك؟ يباح باستفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين فيباح له ذلك أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء في وقت إحداهما طبعا لما تجمع بين الظهر العصر يصير وقت الصلاتين واحد سواء جمعت جمع تقديم أو جمع تأخير فأصبح دلوقتي وقت الصلاتين واحد فيجوز أن تصلي المجموعتين على الصلاتين مجموعتين في أول وقت الأولى يعني الظهر والعصر تصليها في أول وقت صلاة الظهر أو تصليها في أول وقت صلاة العصر أو تصليها فيما بينهما لأن بعض الناس يظن أن الجمع لا سيما جمع التأخير لابد أن يصلي بعد دخول وقت صلاة العصر وهذا كلام أيضا باطل المقصود من الجمع بين الصلاتين أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما أو أحدهما صل صلاة الظهر لو جمعت مع العصر ما بين هذين الوقتين صلاة ما بين الظهر إلى العصر جزء أن تجمع فيهما ولا تنتظر حتى يدخل وقت صلاة العصر يعني هذا كان يحدث معنا قديما أن نجمع جمع تأخير ننتظر لدخول وقت العصر وهذا باطل ليس عليه دليل القضية في أنه إذا جاز الجمع بين الصلاةين أن يجمع بينهما في وقت أحدهما لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر صليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم صار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء هنا هل الجمع التقديم أفضل أم جمع التأخير أيهم أفضل جمع تقديم ولا تأخير. كلام لهم، العلماء لهم كلام لهذه القضية في تفصيل. منهم من قال ان جمع التقديم أو لا. منهم من قال ان جمع تأخير أو. توسطت جماعة من أهل العلم فقالوا الأرفق به. يفعل الأرفق به. هذا كلام شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله. ويقرّاج أنه <تصفيق> إذا خرج قبل الزوال يعني قبل الذين الظهر مثلا يخرج السحة 11 مثلا يبقى جمع التأخير في حقه أولى لأن هذا الأرفق به وإن خرج بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر الأولى أن يصلي جمع تقديم وهذا كلام واختيار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول وسواء كان سائرا أم نازلا طبعا المغرب والعشاء نفس الكلام يعني إذا خرج من بلدته قبل الغروب فالأرفق به أن يجمع جمعة تأخير وإن خرج بعد الغروب الأرفق والأولى أن يجمع جمعة تقديم يعني على حسب حال او على حسب وقت الخروج حسب وقت الخروج يقول وسواء كان سائرا أم نازلا سائرا يعني هو يسير في الطريق أم نازلا أنا يعني نزل في مكان للاستراحة مثلا نعم؟ في معنى؟ أنا ما ذكرتش أخير خالص؟ أنا, أنا قلت إذا خرج قبل الزوال الأرفق بي أن يصلي الجامع أخير، وإن خرج بعد الزوال. الارفق به إنه يصلي جمعة تقديم مشان أقولت كده ولا بعد طبعا لإنه وقت الظهر دخل عليه وخلاص يعني وقت الصلاة دخل فالارفق به يكون ايه؟ هنقول الارفق به ممكن يكون دخل عليه وقت الصلاة ويصعب عليه إنه يصلي صلاتين بف الحالة دي ينوي جمعة التأخير إن تأثر له الصلاة ويستطيع أن يصلي بعد الزوال خلاص يصلي وهذا أولى هذا ما قلت أن فهل بقى أنا خلطت وقلت تقديم تقديم كله مش عارف أنا مش راخد بالي بفرحة من الكنام. طيب يعني أنا لو لغبطت في حاجة أبو وثاء كان سائرا ام نازلا لانها رخصه رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه بمعنى لو انا نزلت في مكان يا اخوانا انتمي زي استراحه مثلا هل يجوز لي ان اصلي, أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تاخير مثلا يجوز لان نزلت في مكان طيب لو كان هذا النزول سيطول عملت ترانزيت مثلا في مكان وسيطول هذا النزول أن وقتها الأولى أن أصلي الصلاة في وقتها مجمعش طب لو جمعت جاز لو جمعت الصلاة في حال النزول يجوز أما الأولى أن أصلي الصلاة على وقتها أصلي الظهر في وقته طالما ما المسافة أيه أو الوقت طيب أن الوقت سيطول يبقى أصلى الظهر في وقته والعصر في وقته وهكذا المغرب والعشاء طيب لو خفت الرفقه لو أنت مسافر وخفت الرفقه. فلو نزلتم في مكان وإنت قلت خلاص هننزل والمسافة ستطول أو الوقت سيطول وأردت أن صلي وأردت أن تصلي الصلاة لوقتها في الحالة دي من الممكن أن الرفقة تمشي وتسير يبقى الأرفق بك تصلي وتجمع بينهما جمع تقديم. طب لو أنا الآن خفت الرفقه وصليت الظهر بعد ساعة بعد اتنين قالوا سنسير وأنت خشيت إن لم تصلي العصر فسيدخل وقت المغرب ويخرج وقت العصر ماذا تصنع يجوز لك أن تصلي حينه يجوز لك أن تصلي العصر في هذا الوقت وإن كان لم يدخل وقت العصر بعد لأن السفر طرأ عليك أن السفر طرأ عليك كذلك أنت لو في مكان وكان غلب إذن عندك أنك لا تتحرك من هذا المكان إلا في وقت معين فبعدما صليت الظهر مثلا طرأ السفر أنت لم تنوي أصلاً الجمع فهل يجوز أن تجمع؟ يجوز أن تجمع الصلاة يجوز أن تجمع الصلاة ما دام في وقت إيه إحداهما الله أعلم إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمناء وقد كان نزلا صلى الله عليه وسلم يقول ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة الجمع المقيم رجل مقيم ولكنه مريض لو لم يجمع لا شق عليه ذلك هنا جاءت الشريعة بالتأسير المشقة تجلب التأسير فجاءت الشريعة بالتأسير فالمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة ودرج يجوز له أن يجمع بين الصلاتين حتى لو كان مقيما الرجل المقيم مريض لا يتحرك وإن تحرك لحقته المشقة بحركته يجوز له أن يجمع بين الظهر العصر والمغرب والعشاء طبعا هذا ليس مسافرا كيف يجمع صلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً صلي المغرب ثلاثاً والعبعاً يعني الجزء هنا المقيم أن يجمع ولذلك نحن قلنا في بداية الكلاب أن الجمع لا يختص بالسفر فقط إنما الجمع يكون في السفر وفي الحضر أما القصر فلا يكون إلا في السفر فقط بقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر فلم يبق إلا عذر المرض هنا أن يسلم جمع من غير خوف ولا سفر أو خوف ولا مرض معنى ذلك أنه جمع وهو صحيح مقيم صلى الله عليه ذلك جاء في رواية ابن عباس لما سئل عن ذلك قال حتى لا يحرج أمته حتى لا يحرج أمته طبعا في كلام طويل جدا لأهل العلم هل يجوز للمقيم أن يجمع بين صلاتين في الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير عذر كلام طويل لأهل العلم البعض رجح أنه يجوز أن يجمع بين ولا ولكن لم يكن هذا من عادته يعني ما يعملش كده على طول والبعض الآخر ذهب مما يسميه الفقهاء بالجمع الصوري الجمع الصوري إن هو يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وآخر وقت الظهر هو بداية وقت العصر فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلي عصر عند أزان أو بعد أزان العصر وما لا لهذا القول الإمام القرطبي وربحه الحافظ الحجر رحمه الله في الفتح وهذا أقرب للصواب أن الجمع كان جمعا أو كلام ابن عباس يحمل على الجمع الصوري ونقول آخر وأنا أميل إليه وهو حتى تتسع دائرة العذر حتى تتسع دائرة العذر بمعنى لا يقف الأمر على المريض أو المسافر لا يقف الأمر على المريض أو لأنه جمع بغير مرض ولا سفر أو على الخائف مثلا فنقول ان بعض الناس من الممكن أن يكون صاحب عذر وهو ليس بمريض فما هو عذره رجل طبيب مثلا يعمل طبيبا فسيدخل مثلا غرفة العمليات بعد صلاة الظهر وغلبت الظن أنه لا يخرج إلا بعد غروب الشمس في الحالة دي هل يؤمر بأن يخرج وقت العصر يوصل العصر لأن الصلاة كانت علموين كتابا موقوطة نقول أنه صاحب عذر الآن ولا لم يكن بصاحب عذر هو معذور الآن معذور لو خرج وترك المريض من الممكن أن تتلف نفسه ومن مقاصد هذه الشريعة أنها جاءت لحفظ الضروريات الخمس حفظ الدين والنفس فالنفس معصومة ولذلك الأولى أن يستمر مع المريض حتى يطمئن عليه ثم بعد ذلك ها يصلي لا ونحن قلنا خلاص أنه مع بين الظهر والعصر سيجمع بين الظهر والعصر إن طالت لإيه إن كان غالب الظل لأنه طبعا الدكتور ومجرب الحالات دي ممكن تاخد بسيط سبع ساعات أصلا تبارك وتعالى أن نشف مرضانا ومرضا المسلم فهنا أقول حتى تتسع دائرة العذر زي بالضبط كده فوات الرفقه ده من الممكن لا يعتبر عذرا في بعض الأحيان ولكنه في حقيقة الأمر عذر فيجوز لإنسان أن يترخص بمثل ذي الرخصة والله أعلى ولذلك الذي يتتبع الأحاديث والآثار التي ثبتت عن مسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وهو ما ذهب إليه جمع من المحققين هو عدم جواز الجمع في الحضر بغير عذر بالاتفاق عدم جواز الجمع في الحضر بغير عذر بالاتفاق وهؤلاء لما قالوا هذا الكلام بعضهم ضعف هذه الزيادة من غير عذر أو من غير مطر أو سفر ضعفها مع أنها في صح مسلم طبعا هذه ليست في أصل الصحيح ولكنها في الشواهد أو المتابعة الكلام طويل لأهل العلم في الشواهد والمتابعات عند الإمام مسلم رحمه الله طبعا الذي عليه جمهور المحدثين أن صحيح مسلم كله صحيح بالشواهد والمتابعة نتقد أن صلاح بعض هذه سبعة على شرط مسلم طبعا على شرط مسلم واحنا كنا عملنا بحث فيها قريما طلعنا سبع روايات صح مسلم كتير كلها من الشواهد والمتابعات فيها كلام لأهل العلم ولكن بالنسبة لشرط مسلم تحمل على الصح يقول فلم يبق إلا عذر المرض ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاة. هل الاستحاضة نوع مرض؟ يعتبر نوع مرض. النبي صلى الله عليه وسلم سماه رقده من الشيطان. فمن الممكن يكون مرض أو عرق. إنما هو عرق. والاستحاضة نوع من المرض. وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بطرك الجمع جاز له الجمع مريضا كان أو معذورا بغير المرض مقيما كان أو مسافرا فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض إمتى يجوز الإنسان يجمع من غير السفر مرض حل المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق أو يلحق, أو يلحق المكلب بسببه مشق المطر الشديد الذي يمنع الذي <تصفيق> يمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد طبعا هذه رخصة في بعض البلدان أخواننا دي فعلا تكون رخصة معنى أنه يعجز فعلا أن يصل إلى المسجد في الفرض الذي يليه في الحالة دي يجوز له الجمع بين الصلاة أما أن كانت طريق مسلوكة طريق مسلوكة ويستطيع أن يتفادى هذا المطر فلا يمنع له أن يجمع بين الصلاتين كانت يا رخصة ولكن في بعض الناس بيتساهل في الرخص يتساهل في الرخص وطبعا هذه بعد إعلام الناس بمساعدة الرخص طبعا يعني الناس لا تعرف إلا أباب الرخص في الشرع للأسف الشديد لا يعرفون إلا أباب الرخص والعجيب أن في إزاعة القرآن كريم في هذه الفترة بيركزوا على بعض القضايا منها من جملة القضايا اللي بركزوا عليها من كان منكم أمام فليخفف اللي الدينة كلها حفظة من كان منكم أمام فليخفف والحديث تاني إن الدينة يسر الناس كلها حفظة الحديثين دول وتركوا جميع النصوص وتركوا العمل بجميع النصوص فأحيانا بيجيبوا كده قبل الأزان أو ما شابه ذلك يقولوا إيه أن النمس سلم كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة فأقول فأدخلوا في الصلاة فأريدوا أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأقص من خشية من وجد أمه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عشان يثبتوا عند الناس أن الأصل في الصلاة إيه؟ القصر وليس الطول. القصر وليس الطول. وإحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة معتدلة ما بين تقصير المخل وبين تطويل الممل صلى الله عليه وسلم. الثاني الوحل والطين، وذلك إذا كان شق على الناس بسببه المشي. لا يمنع يمنع الوصول. للمسجد أو الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة. <تصفيق> وغير ذلك من العذار التي يلحق بالمكلف وشقه إذا ترك الجمع فيها. إذا ترك الجمع فيها. المسألة الثانية في حد الجمع المشروع. وحد الجمع المشروع هو الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه. وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر أما في حكمه فيجوز بين العشاءين والظهرين العشاءين اللي هم مغرب والعشاء والظهرين اللي هو الظهر والعصر وبيطلق بيطلق على أحدهما من باب التغليب من باب التغليب لأن الصلاتين إذا جمع أحدهما إلى الآخر صارت في وقت واحد لحديث ابن عباس الماضي قبل قليل وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولأن العلة من الجمع بين الشائعين وجود المشاكل طايف الظهرين أيضا الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مسائل المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك الجمعة فرض عين على الرجال طبعا هنا قال على الرجال مع ذلك أنه استثني النساء والصبيان وما شابه ذلك لقوله سبحانه يا أيها الذين أمنوا إذا نودية للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البي هنا الخطاب لمن يا أيها الذين آمنوا فهنا الخطاب لماذا خصصناه برجال دون النساء والنساء يدخلن تحت الخطاب لأنهن من الذين آمنوا فلماذا لماذا خص الحكم للرجال فقط معنا النداء يا الذين أمنوا هذا فعل أمر فرغم في لجوب والنساء شقاء الرجال كما قلنا في الأحكام فلماذا خص الرجال هل هناك مخصص نعم سيئتي ولقوله صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلم كل محتلم يعني بالغ معنا ذلك الطفل المميز لا تجب عليه ولكن لها حكم سيئتي وقوله صلى الله عليه وسلم لئن تهينا أقواما عن دعهم الجمعة أو لاختمنا الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافل قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين جمع فرض عين ومعنى كلمة فرض عين تشمل الرجال والنساء ولكن ثائت المخصص وللحديث الآتي بعد قوله وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم طبعا كل مسلم أيضا كل من سق العموم تشمل تشمل الرجل والمرأة على حد سواء فلماذا قال الرجال برضه؟ ماشي إذا ده كلام عام فيأتي المخصص بعد ذلك المسألة الثانية على من تجب أنصط الجمعة تجب على مين يقول تجب على تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل كل مسلم طبعا يخرج الكافر طب هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصولها أم لا الكافر يخاطب بفروع الشريعة ولا لا هو مخاطب بالأصول ولا لا ما انا عارف ان خلاف مخاطب ولا مش مخاطب مخاطب وايه ولم يحاسب كيف ولا ولا يحاسب مخاطب مش محاسب ماشي لا تصح منهم طب لو صلى لو أحكم بإسلام يعملها. بما يثبت حكم الإسلام عارفين نطق بشارتين أو الولادة لأحد أبوين مسلمين أو الصلاة على الراجح أو وجود الأذان في بلد على الراجح مش طب ده لو صلى لو صلى صلاة المسلمين ثم قال كنت ألعب وأهزي وأنا ما زلت على كفري هل يحكم بردته لم يدخل الصلاة ما دخلتوش في الإسلام يعني هو ما قالش في التشاهد أشهدوا أن لا إله إلا الله أشهد أنه محمد رسول الله دخل في الإسلام ظاهريا أم لا ما ليش دخل بالباطن دخل ظاهريا أم لا طب لو قال لا أنا كنت أهزي ألعب يقول تجي بالجمعة على كل مسلم ذكر ذكر حتى تخرج المرأة لأن المرأة ليس عليها جمعة كما سيئة سيئة الدليل حر معنى ذلك أن العبد ما نعارف ما نعارف أن أنا مخلصتاش وما قلتش عشان الوقت بس وقت. لعلنا نتعرض لله إن شاء الله فيما بعد نتكلم فيها طويل طبعا الكافر مخاطب بصرع الشريعة وإن صلى وان صلى ثم قال كنت أهزي أو ألعب يحكم بردته بالغ عاقل والبлогو العقل يقول بيسوي يا زع احنا تفهين إن الب البولوجو العقل بيسوي التكليف بيسو التكليف معنى ذلك إن الإنسان دون البلوغ لا تجب عليه صلاة الجمعة ولكن هل يؤمر بها هياتي عاقل إن المجنون غير مخاطب مجنون غير مخاطب رفع عنه التكليف قادر على ايتيانها قادر يعني ضد الايه العاجز لو كان يعجز عن ايتيان الصلاة صلاة الجمعة تسقط عنه مقيم معنى ذلك أن المسافر لا تلزمه جمعة كما ساءت التفصيل ايضا فلا تجب على عبد مملوك العبد المملوك العلماء اختلفوا منهم من قال أنه لطاعة لمخلوق في معصية الخالق بالعبد مأمور بالعبادات فلا يلزم أن يستأذن سيده ليأتي الجمعة يأتيها بغير إذنه والبعض قال تسقط عنه لأنه ليس ملك نفسه فملك سيده فمن الممكن أن يضيع حقوق سيده لو ذهب إلى صلاة الجمعة ومنه من توسط قال إن أذن له سيده فلا بأسه فيلزمه وإلا لم يأذن له لا تلزمه لأن كما قلت إن المملوك ضعيف أو امرأة أو امرأة المرأة لا تلزمها صلاة الجمعة ولكن إن حضرت تسقط تسقط عنها صلاة الإيه؟ الظهر أو صبي هل الصبي يؤمر بها يؤمر بصلاة الجمعة أم لا يؤمر, يؤمر. ليه لأن من جملة الصلاة التي قال فيها يؤمر فيها إيه لسبع سنين مرؤ أولادكم بالصلاة الصلاة كلها جمعة أو غيرها هنا الإمام النووي يقول هل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أولادكم بالصلاة معنى ذلك أنه واجب في حقهم قال لا طيب لماذا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ودي فعل إيه فعل أمر يفيد لماذا لم تكن الصلاة واجب على الطفل الذي بلغ سبع سنين والمميز ويضرب عليها عند عشر سنين قال قاعدة في منتهى روعة قال الأمر بالأمر, بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء كونك انت بتأمر الولي أن يأمر ولده فمعنى ان انت بتأمر الولي أن يأمر ولده فمعنى ذلك لا ليست واجب عليه ولذلك لو قصر الولي في توجيه أولاده في هذا السن للصلاة يأثم, يأثم شرعا الولي طبعا كل من كان وصيا على هذا الولد كل من كان وليا ممكن يكون الأب ميت شوف من وليه ويلزم أن يأمره بالصلاة عند سبع سنين ولعنما يقولون أن وسلم حث على ذلك حتى يعتاد الصلاة إذا وصل إلى سن البلوغ يصلي بسهولة ولا يتكاسل عنها أو مجنون رفع القلم عن ثلاثة عن مجنون حتى يفق أو مريض كما ذكرنا أو مسافر لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد المملوك أو مرأة أو صبي أو مريض وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها لم يكن يصليها في أسفل وقد وافقا يوم عرفة في حجته جمعة ومع ذلك صلىها ظهرا وجمع العصر معها صلى الله عليه وسلم أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. لو كان نازل استراح مثلا وصل مقام ما يقولش أن أنا على سفر ما يقولش أن أي على سفر ينزل ويصلي الجمعة مع المصلم طبعا هذه في حالة حالات اللي احنا ذكرناها في حالات اللي احنا ذكرناها من قليل يعني إن خاف الرفقة لا, لا يصليها إن كان في وقت متسع طبعا يصليها لا بأس أن يصليها ويشهد الخير مع المسلمين. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر المسألة الثالثة وقتها وقت صلاة الجمعة من إمتى وقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس تميل ها يعني؟ احنا اعلنها بلفظ اخ تضيف تضيف ها تتحرك تميل الى لوقت الزوال امتى اخواننا ايوة بنسمي ايه تميلوا الى الغروب او تضيف الى جهة وهو المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم وعلى هذا فمن ادرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد ادركها وقت الجمعة اخواننا هل يجوز للامام هن يصعد المنبر قبل دخوله وقت الجمعة؟ يعني الإمام جه من برا، فضل ربع ساعة الأذان راح تطلع المنبر وأذن للجمعة أذن بعد ما طلع المنبر هل يجوز ذلك؟ والجمعة تكون صحيحة أم لا؟ نعم هو المقصود دخول وقت صلاة الجمعة ولا وقت خطبة الجمعة؟ آه يبقى هو هيصلي هيصلي دلوقتي ولا هيخطب دلوقتي طب وقت الصلاة هيكون بعد الدخول وقت صلاة الجمعة ولا قبلها هيكون بعدها إذا يجوز اللي يجوز يجوز يجوز, يجوز. ينفع لها يجوز ذلك الخطب بدل عن ركعتين أبحث فيها دي نعم هو طبعا من القول بمن يقول ان لا طاع مخلوق في عصاه الخالق ولا عبد لا بد ان يصلي الجمعة ولا يلزمه اذن سيدة طبعا هو رأي ليس بالضعيف ولكن قول من يقول ان هو مملوك لا يملك لنفسه شيئا أقوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه في الحديث إيه اللي خلانا نرجح هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هل هناك دليل هل هناك دليل نحمل العام في على الخاص أو نقيد المطلة أو نستثنى العبد المملوك مش النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقولي إلا أربعة عبد المملوك يبقى هي واجب حق على كل مسلم إلا من الذي استثناه الشرع فنستثنى ما استثناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الجمعة هو فيها خلاف فيها خلاف أن أنت هل يجوز تجمع عصر الجمعة مع الجمعة الشيخ ابن بازو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما قلال الجمعة لا أحكام, أحكام خاص فلا يجوز الجمع في هذه الحالة لا يجوز الجمع أنا كنت على ما أذكر قرأت قولين الشيخ ابن عثيمين فيه قال مرة بالجواز وقال المرة المرأي ضعيف أو شد. اللي هو عصر الجمعة مع الجمعة. الشيخ عبد الرحمن البراك، حفظه الله، يقول بجواز الجمع. يقول بجواز الجمع لأن فيش نهي عن الجمع بين عصر الجمعة والجمعة. فيش دلبي المنع. فاليبقى الأمر على إطلاقه بجواز الجمع بين صلاة الظهر، صلاة الجمعة، وصلاة العصر، عصر الجمعة. أحيانًا يعني أنا يعني كنت أخذ بكلام الشيخ نبيذ والشيخ معاذيمين رحمة الله عليهم ولكن أحيانًا أكون مسافر سفرا بعيدا مع الإجهاد إجهاد السفر خدمة الجمعة فعلا بأجد مشقة بالغة فحين كنت أتحمل في الطريق ممكن أنزل وأصليها فكان فعلا في مشقة بالغة جدا كنت بتضرر ضرر بالغ فأضطر أحياناً أن أجمع أقول لي إيه بقى لما استأله فيها خلاف خلاص يبقى يجوز العمل به في حل مشقة وأنا أحياناً قضية المشقة دي من رحمة ربنا تبارك وتعالى كانت المشقة بالغة في العبادات فإن المشقة تجلب التسير ولذلك أنا يعني في بعض المسائل كده لما كنت بتشدد فيها في بعض الأحيان كنت مجرب بنفسي أجد فعلا أن السائل كان محقا أبدأ أقول أن المسألة طالما أن فيها خلاف لا أحجر واسعا بمعنى أن أنا أقول للمستفتي افعل ولا حرج الذي تدين الله به افعله طالما أن المسألة فيها خلاف ما فيش نص قاطع فين في المسألة أما لو كان المسألة فيها نص قاطع خلاص يبقى ألزم العمل به ويبقى هنا هنرجح قول على على قول والله أعلم وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدرك يعني أدرك ركعة منين؟ من الجمعة قبل خروج وقتها يعني؟ امتى؟ قبل العصر وده طبعا عن مجموع لأن من الممكن يستتباطئ وتكسل عن صورة الجمعة دي طبعا مساء الاخترافية ده مساء ايه افتراضية فلو حدث ذلك يلزمهم ان يصلوا لإيه؟ الجمعة لو حتى فاضل ركعة واحدة على خروج وقت الجمعة وإلا صلاها ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة المسألة الرابعة الخطبة الخطبة نعم تاني نعم تاني لا العكس ما قلنا إنه يدرك الصلاة ركعة، أما يدرك أجر صلاة الجماعة لا من ركعة، آه صلاة الجماعة ففضل صلاة الجماعة هو الذي يدرك لا من ركعة، أما إدراك الصلاة نفسها ركعة كاملة، واحنا قلناها عندنا أكثر من مرة، المر مرة ضيع الله قلناها, قلناها والله عظيم، علوا صوتك إيه؟ الركوع، الركوع. لا هو طبعا يعني هو مش يدخل جماعة فش حا بيصل جماعة في وقت النهي وقت ده لوقت المغرب هو لو كان صاحب عصر مثلا وأراد ان يدرك الصلاة يدرك ركعة كاملة يعني يصلي ركعة بالقيام بالفاتحة لما تصل معه من القرآن بالرقوة بالسجود اما اللي هيدرك الجماعة رقوع انتوا أنتم كده عندكم خلط أنتم عندكم حصل خلط كده خلنا ادراك الصلاة ادراك الصلاة لا أقسام طبعاً إدراك الوقت إدراك الوقت يدرك وقت الصلاة بركعة كاملة من أول القيام إلى نهاية السجود الثاني إدراك الجماعة الجماعة مع الإمام بالركوع إن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة يعني أدرك ركعة من الصلاة أبني عليه على ضادح نقول أهل العلم إدراك فضل صلاة الجماعة يكون لأي جزء من الصلاة خلاص يبقى أنا عندي ثلاث مسائل في المسألة واضح لا زهرة. صلى زهرة ما هيجي هيجي ان شاء الله هيجي وقتها ان شاء الله المسألة الرابعة الخطبة الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا أنا عاوز حدي فيكو ناقش العبارة دي عاوز حدي فيكو يقول لي ما هو الركن وعشان نعرف تارك الركن هل ترك الركن يبطل العمل هل لو تركت الخطبة تبطل صلاة الجمعة عاوز أعرف ناقش العبارة دي الخطبة تو ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها وعدم تركه لها أبدا اللي تعرفه تقول ماشي ما تقول اللي تعرفه إن شاء الله اعدي صوتك يلزم من عدمه العدم خلينا في دي يعني يلزم من عدم الرطب العدم يعني لما ما خطبناش جمعه ما تبقاش جمعه يعني لو ما فيش حد صعد المنبر وخطب يبقى هنصليها إيه ظهر، تمام؟ ماسي، ها؟ هذا واحد. جزاك الله خير. من يزيد؟ زد جزء من العمل، داخل ما العمل، تمام؟ فانساقه الطريق إنه من بطلع منه. يعني كده يكون نفس الكلام بس الطريقه مختلفة. طبعا ها؟ نقش لمواظبته صلى هل ركن يثبت بمواظبه العمل يعني مجرد فعل يسلم ومواظبه المسلم على الشيء يدل على ركنيه العمل ها يلا يا فقهاء ها عل صوتك معلش انا ها الوتر من السنة المؤكدة ولم يكن يسلم يتركه المواظب على العمل تدل على وجوب طيب سؤال سؤال وانت هتفهم منه الجواب هل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب قلتها قبل ذلك انا اكثر من مر هل مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب فضلا ان هو يفيد غكنية مثلا ها؟ اما يفيد ايه مجرد الفعل المجدد الفعل في الندب أو الاستحباب، فإن موازب عليه صلى الله عليه وسلم يصير صنة مؤكدة فإن أمر مع الموازبات فيه الوجوب وتأكيد الوجوب الموازبة تمام كده أين الأمر بالخطبة هنا مع موازبة المسلم عشان قلنا أنها ركن على معنى الكلام اللي بقولون الخطبة مش ركن خطة سنة, سنة مؤكدة صح, صح. صح. ومقتضى الكلام لأنني قلت الأصول دلوقتي أنها سنة مؤكدة ما الدليل على ركنياتها أو فرضياتها يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فالله عز وجل أمر بالانصات إلى الخطبة ولو لم تكن مجد ركنا لما أمر الله عز وجل بالانصات إليها أنا مش عارف اللي لنا قلته تاني <تصفيق> الله تبارك وتعالى أمر بالإنصات إلى الجمعة أو إلى خطبة الجمعة في قوله يا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأمر الله تبارك وتعالى بالإنصات إلى خطبة الجمعة يدل على ركنيتها أو فرضيتها فلو لو كانت فلو كانت غير ذلك لما أمر بالانصات إليها أو بالاستماع إليها طبعا الحكم صحيح ولكن فيه قصور في الاستدلال قصور في الاستدلال اللي هو إيه كان ينبغي نأتي بالآية حتى يثبت رقنياتها ونقول بأن يزيد الأمر قوة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم يتركها قط اللي هي صلاة هنا لو انت دخلت المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة، هل تصلي ركعتين تحت المسجد والمؤذن يؤذن، أم تنتظر وتردد الأذان خلفه لقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المناري أو المؤذن فقوله مثل ما يقول. تنتظر وتردد الأذان. ها؟ صل ركعتين. مين اللي بقول وبعدين؟ هصلي مع الأذن الأذن ب يؤذن، على فكرة أنا قلتها قبل ذلك، خوّننا يا زملاء من فضولاتين. أنا دلوقتي جبت لك تحت المسجد. قول لي تحت المسجد حكمها اللي احنا رجحنا إيه؟ سنة مؤكدة وترديد الأذان مستحب صح؟ صح ولا لا؟ طيب الاستماع للجمعة واجب لو تعرض السنة المؤكدة أو المستحب مع الواجب أيهما يقدم الواجب معنى ذلك أننا لو دخلت والمؤذن يؤذنوا يوم الجمعة لخطبة الجمعة لا أردد الأزان وأصلي ركعتي تحت المسجد لأن الاستماع إلى الجمعة واجب وصلاة و... وترديد الأزان سنة فلا تقدم سنة على واجب حتى أتفرغ لسماع الخطبة لقوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله هذا كلام الشيخ ابن باز وقول جمهور العلماء سلفا وخلفا في قول طبعا يقول تردد الأزان للفضيلة ولكن أنا أرى أنه ضعيف وشاذ ضعيف وشاذف لجملة لأدل الأصل في الأدلة الإعمال وليس الإهماج طيب لو دخلت والخطيب يخطب على المنبر أجلس أم أصلي طب ما هو دلوقت أصلي ركعتين تحت المسجد سنة مؤكدة والاستماع للجمعة فرض واجب كيف أصلي والخطيب يخطب أيوة في بقى حديث هنا استثنى المسألة دي قال لكم فصلي ركعتين وتجوز فيهما ولو دخلت الخطيب على المنبر أصلي ركعتين وتجوز فيهما لأمر بذلك وهذا استثناء من القاعدة هذا استثناء من القاعدة والله أعلم. وهما خطبتان يعني خطبتين جماعة خطبتين مش خدمة واحدة يشترط لصحة الصلاة الجماعة إن يتقدم على الصلاة ليس هناك يعني ما يجيش يصلي الإمام بعدين يصعد على المنبر دي لا تكون إلا في صلاة العيد على ما سيد إن شاء الله المسألة الخامسة في سنن الخطبة يسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء, مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس يعني الخطيب أخوانا يسرع له أو له عند الدعاء يشيز بأصبعه وأن يتولاهما مع الصلاة واحد يتولئه الخطبتين خطبتين ما ينفعش يخطب خطبة أولى رجل وينزل ثم يصعد آخر ويخطب الخطبة الثانية لا الأصل نوعي يتولاهما واحد هل يجوز أن يصلي خلفه هل يجوز أن يصلي غير الخطيب نعم يجوز إذا كان هناك عذر أو من الممكن يكون هناك من هو أقرأ وأحفظ منه وأعلم منه بالقراءة في الحالة دي يقدم لبأسه بذلك ويرفع صوته بهما حسن الطاقة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم ولذلك دي مهارة في الخطابة تكون صوتك عالي طبعا بعض الناس بتعيب على الخطيب اللي صوته إيه جهوري طبعا هذه السنة كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وعلى صوته وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا من الهدوء على المنبر كثير من الناس لا يستفين منه ارفع صوتك لو احدث الخطيب هو على المنبر يجوز له ان ينزل من على المنبر يذهب وتوبأ ثم يكمل خطبته ويجوز ان يؤخر الوضوء الى بعد فراغ من الخطبة ويجزءا يتوضأ بين الخطبتين لا بأسة بذلك طبعا هو ممكن بعد الخطبة يجعله منتظرون يعني ممكن يقول له منتظروا حتى أتوضأ وقاتل بعض إخواننا كان يخطب فنزم منبر، فأراد أن يتوضأ فقدم بعض الإخوان يصلي بالناس فالأخ كان تقريبا لسه لسه حديث يعني فراح فرح بكل ولا لأحد خطيب الجمعة صلت الجمعة تظهرا وريه من الطرايف الغرائب يعني خطيب الجمعة صلى الجمعة ظهرا طبعا طبعًا نيل مفتوقته في الطرايف الغرائب يعني لا لم يدرك ما التاني صلى بالفتح كل واحد طبعًا وصل بيهم وطار ولذلك أخوينا الخطيب لابد إنه يكون متمرن الخطابة أنا أسميها حرفة دي عاوزة دربة. تتضرب كثيرا على الخطابة. ولذلك أنت بيفتح عليك وانت على المنبر باشياء ما كنت تتخيل وتقع أن تقولها أبدا. أبدا. وهذا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت دائما تسأل الله توفيقه دائما دائما. لأن لأنك على المنبر. أنت بالله سبحانه وتعالى. ليست بقوتك وليس بعلمك. وليس بحفظك. ممكن تحفظ خطبه أحيانا. يعني من جملة المواقف اللي حصلت معايا قريبا. شوف أنا بخط وكنت بتكلم في موضوع يعني أنا لست أهلا أن أتكلم فيه وهو تسجيل النفس فكنت بحضر موضوع بطريقة جديدة شوية غير طريقة المألوفة تنت بحضر الخطبة شهر كامل كتبتها ثلاث مرات بطرق طرق مختلفة ووصلت لأنني الطريقة الأخيرة دي خلاص دي اللي هقول بها إيه الخطبة وتنيتني 15 يوم أحفظ الخطبة أه والله صحيح على فكرة الكلام ده من حوالي 7-8 شهور فقط صعدت المنبر بصف خمس وحفظها واحفظها وصهر كامل بحضر في الخطبة فأول ما صعدت المنبر قلت من نفسك أتيت حسيت أن أنا ولا فاكر أي كلمة وعما لجيب مفيش ولا كلمة راتيجي من أنا وحضرها أولا العظيم حاجة يعني فعلا الإنسان يعني لو لم يستعمل الله تبارك وتعالى فيه في قضاء حوائجه سيقع في مثل المآزق وفي المقابل يعني 90% من خطبي لا سيما في مسجد شيخ الإسلام هنا كانت الطرارية الطرارية يعني أنا ممكن أكل ظروف الصحية مثلا جاي ما وريش خطبة أجأ أحضر لأسمع يقوله الخطيب ما جايش اطلع فكنت بدي ما أتكلم في الخطبة أفضل من أن أنا أكون محضر ودي تحصل كتير جدا وهذا من الله سبحانه وتعالى أذكر مرة كان الخطيب ما جايش كلام ده من حوالي 15 سنة فقالوا لي اطلع فأنا داخل من باب المسجد من هنا أنا عمر ما بسط للمنبر وأنا داخل المسجد عمر في حياة إلا اليوم ده بسط لإيه على المنبر فلقيت بينه بين المنبر مفاوض حسيت أن أنا مثلا ميس في صحراء نعملت خط الرقاب ماشي في صحراء مش عارف أوصل للمنبر وأنا فاكر أنا كلمت عن إيه وميها كلمت عن زم النفس وكان كلام مختصر وطلع الخطبة فضلت تبارك وتعالى يعني أنا كنت لست راضيان عنها ولكن الناس سبحان الله يعني الله تبارك وتعالى رب إلوب <تصفيق> الله المستعان الشاهد أن من الممكن الإنسان فعلا يكون عنده قوة ويأتي فجأة كده ممكن ينظر إلى نفسه ولذلك انت قاعد والمؤذن يؤذن ادعي نفسك بالتوفيق والسلاة ادعي لإخوانا كل خطلاء ان ربنا وفقهم وسددهم وانطلق وتوكل على الله وحينها وما يتوكل على الله ربنا سيكفيك إن شاء الله ولازم تكون خطيب زكي بمعنى يعني بعض الخطباء هنا كان في حالة وفاة حادث مؤلم لشاب من الشباب الأخيار رحمة الله عليه رحمة وسعة فخطيب الجمعة كان محضر خطبة عن النار فهو طلع المحمل للمينة فهو مش محضر غير عن النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار فطبعا كل الناس اللي قعدة وانت بتكلم عن النار طبعا الكلام عن النار بقى طبعا مؤلم جدا فانا ساعتها وقع في نفسي قلت يعني يعني الأصل يكون فقي... الخطيف فقيف كما ساءت الكلام ويستطيع أنه يدور لغة او يدير لغة الحوار بمعنى انت بتكلم عن المنبر وحدث شيء معين لازم تكون ذكي وفطن وعندك سرعة بديهة تغير الموضوع تلف في الموضوع ودي طبعا لا تتأتى الا من الله سبحانه وتعالى أولا ثم بالدربة وتكون أنت عندك حصيرة علمية يعني أنت تكون خطبت مثلا عشر خطب ممكن أنت تألف خطبة من عشر خطب أنت خطبت قبل كده فده عاوزة إيه حرفة مهنية خدالك. وانت لو ما وصقتش في نفسك وتهزيت كانش عندك ثقة في نفسك وتهزيت هتخسر كتير قوي ولذلك لما تيجي تطلع المنبر اطلع وانت عندك صلة بالله تبارك وتعالى عندك قوة عندك ثبات عندك ثقة وتتكلم بكل قوة وانطلق والله تبارك وتعالى سيصدر الحق على لسانك وانت عجب فعجب لرجل كان خطب خطبة كاملة وكان ألدغ في الراء خطب خطبة كاملة لم يأتي فيها بكلمة فيها حرف الراء ده اللي بلغت مين وصل بنعطا يعني ده المعتزل لم يأتي بإيه بكلمة فيها حرف الرأ تخيل بقى ايه قوته ديت اللغوية ولذلك انت حاول تهتم بأبيات الشعر شوية يعني الخطبة تكون متعامة ببعض أبيات الشعر لو استطعت ما استطعتش اتكلم عن القضية باسلوب جديد انت تكلم عن قضية معينة اتكلم باسلوب جديد بحيث ان انت تستطيع عن ان توصل ما تريد أو الفائدة المرجوة من هذا الخطب للناس، وأول ما تحس الناس بقى بدأ اللي بدأ يتحرك من مكان واللي بدأ التوب إعرس، إن انت كده بدأت إيه؟ تهيس، مش راضي أسف، كده يبقى أنت بدأت تخلص كل اللي عملك، بفعلاتي عمليات كن ذكي، تحور بسرعة وتنهي إيه، تنهي خطوتك. هذه طبعا نصايح يعني عن خبرة، أنا صلاة زل إخلاص. يقول أن يتولاهما مع الصلاة واحد ويرفع صوته بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما سأل في الخطيب أن يكون قائما طب لو جلس خطب جالسا لعزر لا بأس بذلك. لقوله تعالى وَتَرَقُوكَ قائما. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب وأن يكون على المنبر أو مكان مرتفع لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبره قبل المنبر كان يخطب على جذع شجرة وطبعا تعرفين قصته وهو مرتفع أن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ وأن يجلس بين الخطبتين قليلا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى. آه هنا بقى في فقه هنا بقى. فقه. تستطيع أن تتأتي بألفاظ قليلة تحمل معان كثيرة. ولذلك كانت خطب سلَّه قصدا صلى الله عليه وسلم كان يقول كلام قليل جدا ولكن يحمل معان كثيرة. فبعض الناس بيسأل بي الآن هل يلزم نحنا نقصر في الخطبة حتى لا يمل الناس؟ فأنا ليه رأي والله على بالصواب يعني. أن صحابة النبو سلم تابعين وغيرهم كانوا أعلم يرحمك الله كانوا أعلم الناس بلغة القرآن وكانوا أعلم الناس باللغة العربية فلو تكلم النبو سلم بكلام وجيز فإنهم يفهمون منه معاني كثيرة الآن إذا أردت أن توصل للناس معلومة لا سيما أن يكون أكثرهم عوام بيكون بشكل أنفس من الممكن خطبة واحدة النبو سلم تخطبها أنت في 12-13-20 خطبة عشان توصل المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول ان احنا يعني نقتصر أو نقصر الخطبه سواء وصلت الفائدة او لم تصل الفائدة عشان هذا من فقه رجل او ان احنا من الممكن ان احنا نتكلم بأطول من ذلك حتى يستفيد الناس ويعم النفع للجميع هيكون ده حسب مقتضى الحال وحسب حال الناس حسب حال الناس الناس هتستوعب ولا لا في خطيب جمعة بتتمنى أن ينتهي من خطبتها صح وفي خطيب جمعة أول ما إن الحمد لله تقوله يا رب تخلص بصرح بيحصل ودي طبعا قلوب العباد لا يملكها إلا خالقها سبحانه وتعالى من الممكن تتأفف منه أو تتضرر منه هنا يقول إن الأصل في خطبناها قصيرة لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وكسر خطبته مئنة من فقهه مئنة يعني إيه أخوانا علامة, علامة علامة على فقهيين فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبه والمئنة أي العلامة دي طبعا يا أخوانا زي ما قلت لكم على حسب الحال حسب الحال وإن الممكن أنت تكون في مكان إمام وخطيب وخطبتك دائمة يبقى أنت الأولى تقصر أو تقصر الأولى ليه؟ لأنه ممكن ممكن تعملها سلسلة إنما لو أنت خطيب كده على الماشي زي حالاتك كده في الحالة دي أنت عاوز توصل منهج عاوز تترك بصمة في هذا المكان في الحالة دي تحاول تختار الألفاظ لتستطيع أن توصل بها ما تريد في زمن وجيز ولكن وليس بالكسر اللي احنا بنكلم عنه بخلاف إمام الراتب مسجد الراتب بيختلف فقلنا ده حسب الحال والله أعلم ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم صعد المنبر يقول السلام عليكم لقال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم ويُسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن. <تصفيق> لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم في أخر. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها. يسن تعتمد على عصا. طبعا الآن المنبر فيه يعني استن. طب حسنا لماذا هذا الاعتماد يعطيك قوة؟ الاعتماد يعطيك قوة ثم يعطيك ثقة لو انت واقف من غير ما تعتمد كده ممكن تتهزل انتوا كلكم بتخطبوا صح؟ اللي بيخطب يعرف الكلام ده اللي انا بقوله واقع؟ واقع سلم يا الله فكرني بأول خطبة خطبتها في حياتي كلها كنت بتكلم عن التوحيد والاتباع والتزكيه في خطب واحد خطت الجمعة وكان ورايا اختبار يومها في معها دعالي الدعاء قرآن لان انساها ابدا فكنت معتقد ان انا هطلع المنبر بوش وقع عبرها كنت معتقد كده اعتقدت جازم من كنت الرعب اللي انا كنت فيه فطلعت المنبر وخطبت لقيت نفسي في ربع ساعة خلصت كل اللي انا عارفه شفت بقى كأن كل اللي انت عارفه ودرسته راح منك صح؟ جربتها؟ كل شيء نسيت. والله اخوانا فانا قلت ايه دورت. طب اعمل ايه؟ هقول للناس؟ فجلس؟ جلست للاستواح ماذا اصنع؟ ورحت جاي قايب ومستعملها تركتها وقلبت الكلام جبت الكلام الاخير الاول ورحت قلب الكلام ورحت نزل من العلم طبعا فيه خطة بقى واحد بيبقى ينزل مع المنبر عاوز يضرب نفسه بالجزمة حيانا كده راح يخطب خطبة عاوز يمسك الجزم ووضرب نفسه ايه ده ايه العك اللي انت عملته على المنبر ده فاللهب المستعلم يحصل مواقف يعني كان بعض الاخوة بتدرب فطلع يصعد على المنبر متزنق وقف ده من الناس ما استطاع عن يتلفظ بلابس فالاخ اللي كان مطلعه قال له الحقيق انا اخف لانا بنتي على الاخ يعني وانا انا مش قادر اتكلم مش قادر اتطلع على الكلام انا مش بخوفكم خلي مالك لا بيحصل فيه مواقف طبعا انت يعني لو استعمت بلاه جيدا وانا ارى والله اعلم ان انا لم اكن مخلصا يعني لسه ما كانش واحد اتعلم الاخلاص صح طلبنا العلم لغير الله فقابل علمه الا ان يكون لله فهي عاوز اخلاص لله تبارك وتعالى وان انت تحاول تضربط على قلبك بالدعاء لله تبارك وتعالى تضرع اليه وفي مواقف ذلك حدث كثيرة من برداب يحمل حاجات عجيبة وطول فترة الدعوية دي انت بتمر عليك مواقف في منتهى العجب سواء منك منك انت نفسك أو من المستمعين لأن في بعض المستمعين يريدون أصحاب الشهرة فقط الشهرة علم الأضواء يعني هو مولع ل بالناس ما يعلو فلان وفلان وفلان انصاعد واحد تناع على المنبر لا اتفت إليه ولا يسمع منه ودي أفة أفة السنين أفة ال ال للأسف الإخوة موجه الكاميرا إليها حدث معي أما خطبت في وجه الشيخ الشيخ كان قاعد جنب المنبر فالإخوة كلها اللي قاعد أمامي ملتفتين للشيخ يعني هما الشيخ قاعد كده في جنب فهم من يكون وشه للقبلة ضير ظهره وخلى جنبه للقبلة وقاعد يوصل للشيخ وأنا بخطب على المنبر طبعا أنا قلت في آخر الخطبة شورت لهم كده قلت لهم أنتم أتيتم إلى هنا لتتعلموا العلم النافع وتتبعوه بالعمل الصالح فقل لي أي شيء استفدته من كلامي ما حاجة تغيز وتنرفز أنا مرة الشيخ حفظه الله كان مريض جدا فاتصل بي وقال لي يعني تخطب الجمعة طبعا بعداد أيام الشيخ كانت بتبقى البلد نقفولة يعني قال لي تخطب بس إيه خلي بالك أنت عارف الناس جايا لي يعني طول ما فيش مشكلة فرحت نمت اه الله العظيم نمت طبعا واحد يقول لي نمت ليه من الرعب طبعا نمت واستعنت بالله تبارك وتعالى انا عندي امانام نومه معينه كده بيحصل عندي نوع تركيز فنمت واسترخيت ورحت جايب خضة كلام بقى مركبهه وقلت والله هي كده خلاص قمت صليت الفجر وطبعاً طبيعياً أنت هتطلع المنبر بعد كم ساعة نمت تاني اه والله كده ورحت جاي للمسجد على الله سبحانه وتعالى الشاهد من القضية أن أنا خطبت كثير جداً مكان الشيخ من جملة مرة بخطب فبعض الأخوة بعد ما نزلت مع المنبر كان عندي طائقة لها زيء زي دي كده بس كان عليها نجمة فنزلت مع المنبر الأخي بعد الصلاة قال هل يجوز يجوزه أن احنا نحط نجمة داود على الملابس وقتوله زي دي كده راح قايمه سيبني واحد تاني قال لي هل يجوز التنكس في القراءة وقتوله زي أنا مفعلت قراءت صورة قبل صورة راح قايمه مع معنى ذلك ان انت اللي جاي شغلك طالما انت ملقيتش الشيخ لما مش هتلتفت للكلام اللي بتقال وانا ارى ان هذه تحتاجه الى اخلاص رب صغير رب صغير يفعل ما لم يفعله الكبير وربا صغير يصدر منه كلام يكون أوقع ملايين المرات من الكبير ولكن الناس تعودت على المشاهير من الممكن واحد زي حلات نكرة يطلع يخطف خطمة عصماء زي ما يقوله كلام قوي جدا ويكون وقعه في النفس عالي جدا ويجي واحد ربنا يحفظ الشيخنا مثلا مثل يعني أنا الشيخ أنا والله من بفضر بمثل مش من المقارنة الشيخ بمجرد يطلع يقول السلام عليكم بيهدم كل ما قلته ليه لأن الناس منتظرة من الشيخ الشيخ ودي مشكلة من أعظم مشاكل يعني بعض مشايخنا من جملة الأشياء اللي تربينا عليها أن كان يقول أننا كنت بذهب لشيخ معين أسمع له فكلما روح قلبي ألاقيه قاسي كده قلت بتروح ومتعملش حاجة باللي بيقوله محمد ما تغير لا بلاش تغير لا غير لا بلاش تغير لا والله لا أول مسجد أقبلنا فيه وهنوي إن أنا أسمع الخطبة وأعمل بها شوف كتنيتو إياه إني أسمع الخطبة وأعمل يقول فكانت أفضل خطبة في حياتي أخ أفضل خطبة سمعتها في حياتي وكانت الديء سبب في تحولي في أشياء كثيرة لأنه نوى نوى إنه يكون لله تبارك وتعالى مش جاي عشان الشيخ طبعا واحد يقول طب ما انا عاوز اسمع من الشيخ عشان استفيد دي قضية ولا انا مكلمت فيه قضية تانية طبعا عشان تستفيد من الشيخ لبأس طبعا ده مطلوب وكلنا كنا بنسعى الى ذلك ونروح وراء الشيوخ ولكن القضية تحتاج منك الى اخلاص وان انت لو سمعت اي حد لابد ان تنوي العمل بهذا الكلام والقافة الاعظم من كده ان غالب اللي قاعدين يقول لك انا عارف الكلام ده انت تجع دماغنا أو واحد يقول لك الكلام ده مش لي أنا ده هو يقصد فلان أصله فلان ده طول النهار بيتكلم عن الناس مثلا يعني أنا قريبا كنت بكلم في مكان كنت باتكلم عن الإيمان فذكرت من جملة ما ذكرت أن الإيمان يحكم أو يضبط صاحبه فلا تلفظ بألفاظ تغضب الله تبارك وتعالى عليه إن العبد اللي تكلم بالكلمة من سخط الله بيلقي لها بالا يهو بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب من بعد من للخطبة بعض الإخوة تعرفين ده. هل يعني أنت عاوز تقول لي أن أنا مخدش في أعراض المشايخ؟ قلت لا, لا في أعراض المشايخ ولا في غير المشايخ قال لي إزاي يعني؟ إزاي ما أتكلمش عنه وما أقول إنهم وإنهم وإنهم أقول لي أن ربنا أمرنا بكده فالمهم أن حصل الحوار وأنا صممت على رأيي لأن والله أعلم فيما أعلم وفيما أدري أني معي الصواد ولكن لما رأيته يهاجم فتركته حتى لا لأدخل معه في جدال من أسبوعين راح ندوهم في نفس المسجد واحد تاني صعد قال يجب ان احنا نطعن في الشيوخ ونسبهم ونشتمهم فالأخ طلع من مشاكح جدا وصوت جدا واتى ببعض الإخوة اللي يشاهدوا علي قال له شوف أهو قال يجوزنا نسب المشايخ روح بقى انت لي بقى الشيخ بتاعك ده بقى لما قال ما تسبوش المشايخ بقى رد انت اي رأيكم هذا فهم وهذا ده الفهم اللي احنا ببحث عنه وده المنهج اللي احنا تربين عليه أصلا وأين بقى اتباعنا لمسلم وأين الأخلاقيات ضاعت، أدراج الججاح بالأسف شكرا ضعت انتهت اندثرت للأسف فين بقى يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة خي مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته هو يفضحه لو في جو في بيته أين ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولا المسلم أعظم حرمة عند الله منك أين أين قول الله تبارك وتعالى وليغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه العلماء يقولون فكما أنك تكره أن تأكل لحمه طبعا فكرهه شرعا القيم رحمه الله عليه يقول إن العبد لا تحرز من الوقوع في, في الزنا وطرق الربا ولا يستطيع أن يتحرز من إطلاق لسانه فمن الممكن أن يكون العبد زهيدا ورعا ومع ذلك لا يستطيع أن يمسك لسانه في الخوز عن أعراض الآخرين إذن ما الذي استفاده من خطبتي لنعمل جعر وأنا طبعا في الخطب أبا جعر علي أول راح فيني الكلام ده ذهب أدرجة جيح. ليه؟ لأنه لا يروق له هو كان يتمنى أن يطلع أشتم وسب مع أن التوراة والإنجيل وصفا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن بالاستخاب ولم يكن بالفض ولا الغلي ولا بالفاحش ولا البذي مهلاً يا عائشة المسلم ليس بالفاحش ولا البذي قالت أما سمعت ما يقولون ولا وما سمعت ما قلت شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهمن عائشة رضي الله المسلم ليس بالفاحش ولا ولا البذي وأمرنا الله تبارك وتعالى أن كفّ السناتنا عقبة بن عامر لما زال بنفس الله قال أمسك عليك وابكي وليسعك بيتك وابكي علي أبو بكر من في الناس كأبي بكر رضي الله عنه وآله فإن نحبه وناس الله تورك وتعالى نحشرنا معهم يقول ويمسك باللسان نفسه هذا الذي أوردني المهالك أو الموارد إيه, إيه ده الحاجات دي راحت فين كتديف أساطر الأولين كنا نحن نعرفها زمان بس تطبيق على أرض الواقع للأسف الشديد للأسف ضاع ضاع بين المسلمين أسأل الله العفو والعفو كل قوة ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين لا إحنا خلصنا صح ويسن أن يعتمد على عصا ونحوها ويسن الخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله السلام نوا يبص المين المأموم المسألة السادسة ما يحرم فعله في الجمعة يحرم الكلام والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسارة حديث ده وانا وصلت أن أسناده لا بأس به بس مش عارف هل الشيخ الألبان يتكلم فل ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد نغوت أي تكلمت بالنغو وهو الكلام الباطل المردود. ويحرم تخطي الرقاب تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة يعني الاصل انت داخل تجلس حيثما انتهى بك المجلس ولا الداخل ان هو يجلس وضم الايه في الصفوف حتى لا دع مجالا للداخل داخل ان يتخطى الرقاب طبعا لو كان في طريق مسلوكة بدون تخطي رقاب م? لا باس لا بأس. طبعا اللي تخطي رقاب يفرق بين اثنين وايه ويخطي او يفرق بين اثنين واجلس بينهم ده قوي خش خلي اثنين جنب بعض لو سمحت لو سمحت وقعد في النص رخامة لقوله صلى الله عليه وسلم لرازلين رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد اذيت في رواية فقد اذيت وآذيت ففيها هذه للمصلين ويشغال لهم عن سماع الخطوة اما الامام فلا بأس بتخطيط الرقاب ان إل لم يمكنه الوصول الى مكانه الا بذلك الامام طبعا له احكام خاصة وانا طبعا الاولى ان الخطيب خطيب الجمعة يأتي على المنبر على طول. يدخل على المنبر مباشرة لفعل وسلم ذلك ويكره التفريق بين اثنينين لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ايوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنينين فصلى ما كتب له وغفر له ما بينه بين الجمعة المثالة السابعة بما تدرك الجمعة تدرك الجمعة تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام يعني لو أنت تدخلت الإمام مثل راكع في ركوع الركعة الثانية بأنك أدركت إيه ركعة يبقى كده إيه جمعة فلو أدركته بعد ركوع الركعة الثانية يبقى أنت تنويها, تنويها إيه بظهرا تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام فعن أبي هريرة منفوعا من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصهر وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا المسألة السامنة في نافلة الجمعة صلاة النافلة هل في نافلة يوم الجمعة أم لا ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية أو قبلها ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلية صلاة النافلة ولا ينكر عليه إذا ترك يعني إذا ترك إيه خلاص إنه فيله هذا الوقت ليه فاكرين ليه فاكرين ليه إنه إن الوقت نهي فلو واحد عمل بهذا الحديث على مذهب الإمام الشافعي إنه يصلح حتى يصعد الإمام عن على مذهب الإمام الشافعي يجوز له ذلك على مذهب الجمهور ها أنه يصلي حتى وقت حتى وقت إيه الزوال لوقت التحريم ماشي كده اللي هو قبل أزان الظهور بقديه خمس دقائق مثلا عشر دقائق سبع دقائق ثمان دقائق يعني نقول عشر دقائق باب الاحتياط ليجمع بين الخيرين والله أعلم لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة آه يبقى دلوقتي السنة الراتبة أم الجمعة تكون بعدها بركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعات وأما الست فلأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنه لأحنا ندلوقتي سلنة الرطبة بعد الجمعة من ركعةين لكام ركعة ست ركعات فتبين من ذلك أن أقل الرطبة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها لا يبقى وأكثرها أقل, أن أقل يبقى وأكثرها شيخ الإسلام رحمه الله أن راتبة إن صليت في المسجد صل صليت أربعا دي تصلر لاتبة عدت صلي كم ركعة أربع ركعة في المسجد وإن صليت في البيت صليت ركعتين يبقى صلى أربعة في المسجد على كلام شيخ الإسلام واثنين في البيت لتجمع بين كل الروايات فتكون صلاتها على أحوال متنوعة المسألة التاسعة كيفية صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعتان يظهر فيهما بالقراءة لانه صلى الله عليه وسلم كانت يفعل ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته وقد اجمع اهل العلم على ذلك ويسن ان يقرأ في الركعة الاولى بصورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الثانية بصورة المنافقة او يقرأ في الاولى بصورة الاعلى وفي الثانية بصورة الغاشية لفعله صلى الله عليه وسلم المسألة العاشرة في سنن الجمعة إيه الأشياء التي يستحب لك أن تفعلها يوم الجمعة يسن التبكير إلى للحصول على الأجر الكبير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرا أو الراحة في الساعة الرابعة فكأنما قرب ججاجة أو الراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حاضرة الملائكة يستمعون الزب طبعا على حسب دخولك المسجد حسب الوقت الذي تدخل فيه طيب امتى يبدأ بقى الوقت الذي تدخل فيه يكون بعد امتى بعد الفجر مباشرة ولا امتى ولا بعد الشروق يبدأ ال... يبدأ الزهاب لصلاة الجمعة والتبكير لها من بعد شروق الشمس من بعد شروق الشمس الله أعلم على خلاف برضه على خلاف بين العلماء طبعا صاحب العذر له عزره صاحب العذر له عزره وقال أيضا ليه لا الإمام لا يدخل في الحديث والله أعلم الإمام له أحكام خاصة والله العلماء برضو يعني اختلفوا فيها اللي هي تبدأ من وقت معين ولا الساعة بالساعه التقدير بتاعنا ف يعني لم يصلوا الى فيما اعلم بقول فصل هذا الساعه بتاعت اثناز اند ولا لا ولكن يا اقرب انها تكون زي الساعه بتاعتنا دلوقتي الله اعلم الساعة الساعه معروفه قديما كان يعني طبعا الساعه الاولى معروفة ان لها وقت معين مثلا من كذا من بعد شروق الشمس الى كذا الله كريم خلاف ايه؟ بعد الشروق بعد الفجر هم قالوا ان اذهب للمسجد في الجمعة من بعد شروق الشمس وليس يسمى بعد صوت الفجر ايه؟ ان الساعة الاولى بتبدأ من بعد الشروق ولا بتبدأ من بعده بفترة يعني مثلا بعد الشروق بساعتين ثلاثة في زمنا ده ولا ايه؟ قال ايضا من غسل يوم الجمعة وغتسل من غسل يوم الجمعة واغتسل تمها الأولى لماذا عاد الثانية هذا للتأكيد وقيل يعني غسل رأسه خاصة غسل رأسه خاصة أو قيل اغتسل أي غسل سائر جسده وليس كما يفهم البعض وبعض الإخوة يفهم من هو استحباب جماع الزوجة يوم الجمعة من هذا الحديث هذا الكلام أصلا لم أجد فيه دليلا من هنا التأكيد يؤكد غصل غسل يوم الجمعة وبكر وبتكرش ها بكرة يعني مبكرا طب ابتكر دي يعني ها لا ابتكر ايه يعني تقدم في الوقت زاد في الساعة الاولى كان له بكل خطوة يخطوها هذا السنة صيامها وقيامها ويسن الإغتسال في يومها على الخلاف المشهور هل غسل الجمعة واجب أم مستحب لحديث أبي هريرة الماضي من اغتسل يوم الجمعة, يوم الجمعة غسل الجنابة وينبغي الحرص عليه وعدم تركه وبخاصة لأصحاب الرائح الكريهة ومن العلماء من أوجبه أوجب غسل الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارفوعا عن غسل الجمعة واجب على كل محتلم يقول لعل القول بوجوبه أقوى وأحوط وأنه لا يسقط إلا العذر وأظن قلت هذا الكلام قبل لغسل الجمعة واجب إلا لعزر لعزر ضيق الوقت مثلا ضيق الوقت لو اغتسلت لصعد الإمام على المنبر في الحالة دي تتركه ها؟ لعزر يمكن تكون مريض ويزداد المرض بسبب الغسل تتركه ماشي ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيرها طبعا الإنسان يوم الجمعة بيكون في أفضل هيئة وأفضل صورة المتزوج بس غسل الجنابة مش فاهم لا غسل الجمعة حاجة وغسل الجنابة شيء آخر غسل الجمعة هذا خاص بيوم الجمعة أما غسل الجنابة خاص بمن أزنب سواء أزنب باحتلام أو أزنب بالجماع. واضح؟ طبعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم أصدق كده يعني الحديث لا واجب على كل محتلم يعني بلغ الحلم ولا اشترط أن يحتلم لأن بعض مرض الأخوة فاهم أنه لازم يحتلم يوم الجمعة لا دي يعني يعني بظهر ال لا يقبل الله حائض الحائط إن إلا هل الحائط تصلي واحد على النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً بتصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيقول له أنا صليت والله بغير ونفعت هو معتقد إنه ولو صلى وركع ظهره يتخشى ها معتقد كده له صليت من غير وضوء قال له كيف صليت من غير ضوء نفعت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي برضه بيقول أنا قمت الليل وكنت متعبا فقمت في الليل فطبعا الناس كلها بقى بصطل قام الليل قال قمت لأدخل الخلاء طبعا هو بيقولها بمزاح يعني طبعا استلف كانوا غيرنا خالصا حديث المشهور حديث سعيد بن جمير لما كان عنده مين حصين بن عبد الرحمن فقال سعيد رضي الله عنه أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقال حصين أنا ثم استدرك القضية خاف على نفسه من الرياء خاف على نفسه من الرياء شف عاد بأدراجه وقال أما إني لم أكن في صلاة حتى لا ظن بي الظن أني كنت أصلي وأنا لا أصلي ليس فيحمد بما لم يفعل والذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفائزة من العداد فخاف على نفسي من الرياء وخاف أن الناس تظن بأنه كان يقوم الليل فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لرغب لضغطنا أقرب يعني فبدأ الحوار يتغير سألوا الجبر قال فما فعلت قال اتقيت قال وما حملك على ذلك ما الدليل على فعلك قال حديث حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ركث إلا من عين حمة فقال قد انتهى قد قد انتهى قد أحسن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أنه بزكير قوله جزاك الله خيرا أنت فعلت فعله؟ معك فيها دليل ذلك كان السلف كانوا يهتمون بقضية الدليل جدا سوفان السور كان يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر ففعل حتى الحكة الهرش عاوز تهرش؟ لو كان معك أثر في جواز الهرش قوله إنه هرشت عشان يمسى لم قال وده تعظيم النصوص وهذا هو الفرق في منهج الاستدلال والتلقي عند الثلف وعند الخلف الثلف كانوا يعظمون نصوص الوحيين نصوص الوحيين الكتاب والسنة طبعا بعض الفرق اللي طلعت القرآنيين آخر مما وصلوا إليه أن وصل الشيخ بتاعهم اسم محمد عبد المنعم وأنا أقول طبعا على الملأ لأنه مبتدع وضل ولسه تازي غيبة هذا ما التحذير هذا الرجل عندنا في بلدنا في بلدنا هنا يقضن هنا في كفر الشيخ هذا الرجل تدرج معه من الاصل القرآن وليس السنة وصل بالحال ان يرد القرآن في قوله تبارك وتعالى ومبشرا برسول ان يأتي بعد اسمه احمد فقال ان يمسلم الله عزالله قال عنه خاتم النبيين فكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يأتي خاتم المرسلين بعد لان خاتم الأنبياء خاتم المرسلين اسمه مش محمد اسمه احمد ويقول نحن نتفق مع النصارى في هذه الجزئية وطبعا يعظم من شأن النصارى فبلغان اليوم أو أمس أنه ادعى الرسالة قلتها من أسبوع قلت لهم سيأتي هذا الرجل ويقول أن آخر المرسلين اسمه أحمد هو اسمه أحمد سيقول أنا ختم المرسلين جاءني الخبر أمس أي أمس أنه ادعى الرسالة نص الله فيها حتى تعلموا أن الهوى له دخل فيما يدور في أزهان الناس والمعصوم من عصمه الله عز وجل ويسن التطيب والتنظف ويزالت ما يمنغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر أيضا يعني الأصل في الجمعة تأتيب أكمل هيئة وأحسن صورة طبعا تغتسل تلبس أحسن ثياب وتطيع وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ملابس خاصة ليحضر بها الجمعة والجماعات ويحضر بها اللي يطلق بها الوفود صلى الله عليه وسلم يكون في أحسن هيئة طبعا وأحسن هيئة أخوانا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل الصب ولا تسرفوا وتنظف أمر زائد على الاغتسال ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر ويصن حلق العانى وندخل إبط نحتاج لذلك فإن لم تحتاج خلاص وتقليم الأظافر وحف الشارع مع التطيب, مع التطيب. لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من قهر ويتداهن من دهني أو يمس من طيب بيته <تصفيق> قال ابن حجر من طهر المراد به المبالغة في التنظيف ويأخذ من عصفه على الغسل أن المراد به تنظيف أخذ الشارب والظفر والعام كلام واضح واضح ويسن له أن يلبس أحسن الثياب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأ حلة سيراء عند باب المسجد. فقال يا رسول الله: لو اشتريت هذه فلم يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك وإذا قدموا عليك فقد استدل بي البخاري رحمه الله على لبس أحسن ثياب للجمعة فقال باب أو باب يلبس أحسن أو يلب أحسن ما أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر واجه الاستدلال به من جهة مقريره صلى الله عليه وسلم عمر على أصل التجمل الجمعة سكت على ذلك. سكت ذا دليل إيه؟ يقر قول عمر رضي الله عنه أن يلبسه يلبس أحسن سيار إذا طاب اللفود أو في صلاة الجمعة وليقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته يكون عندك ملابس خاصة كده بالجمعة سواء لبس العمل لبس الشغل طبعا طبعا الاغتسال يوم الجمعة شرع ليه لماذا شرع الاغتسال يوم الجمعة من إن ممكن الإنسان في طول الأسبوع بيعمل ومن الممكن العرق يصيبه العرق وما شابه ذلك كان ريحه تتغير فسن الاغتسال كل سبع يعني في رواب الحديث إن إيه كل سبع كل سبع أيها وطبعا يوم الجمعة يوم اجتماع فممكن أن تدق المسجد والحر يزداد فصاحب الرائحة الكريهة بسبب الحر تظهر رائحته فيتأثى في الناس من ذلك وإن الملائكة تتأثى مما يتأثى منه بنو هذا أي ثوب خدمته وشغله ويسن في يومها وليلتها لإكثار من الصلاة على النبي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أكثره من الصلاة على النبي ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بصورة استجدى والإنسان يقرأ السجدة الإنسان فجر أي الجمعة هذا ما لم يشق على المصلي ما لم يشق على المصلي لمواضبه صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي يومها يقرأ سورة الكهف بقوله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له من نور صطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعة ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. ونحن أُنَّه. ويسن أن يكثر من الدعاء ويتحرى ساعة الإذابة. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي. يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حصل إشكال. هو قائم يصلي. الساعة فين أمته؟ فاختلف العلماء قالوا نية ساعة قبل صعود الإمام على المنبر. وقالوا نية وقت صعود الإمام على المنبر حتى ينزل. وقالوا أنها قبل غروب الشمس قبل المغرب قبل المغرب بما يقرب بسعة أخلص تفضل تفضل إليه جمع إيه إحنا تكلمنا على الجمع المسافر حضرتك كنت موجود كنتم موجود المسافر يجمع العصر مع الجمعة أو لا نفس الكلام الذي قلناه يقالوا هنا وإن كان طبعا مسألة المطر الشديد المطر الشديد من الممكن أن يترخص بها في يوم الجمعة بخلاف السفر ممكن المشقة المشقة لو بالغة ويشق على الناس ذلك طبعا يكون لو كان في طريق مسلوك يبقى الأولى ما فيه جنب العجز عن الاتيان بإيه بتمم طبعا لو اقتزع على بعض الآيات من الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا في نفس الموضوع شيء، في نفس الموضوع شيء، لأن هناك علة من النبي صلى الله مثلا الإنسان في فجر الجمعة، هناك علة ذكرها العلماء إن السرطين بتحدث عن، ها؟ بدء الخلق، بدء خلق الإنسان وتطور نشأته وخلقه، السجدة والإنسان، البداية والنهاية، نعم؟ حضرتك كنت موجود إنه أقول جمع العصر يوم الجمعة مع الجمعة ماخش موجود أو فيها خلاف فيها خلاف في العلماء فيها خلاف في العلماء وأنا أرى أن المشقة هنا ضابط ضابط المثل. والله أعرف. فطبعا يعني هو لو اتجزأ عن بعض الآيات لبأس بذلك ولكن لم يحدد لم يخصص صورتين اللي كان يقرأ ابن سلم جائز هذا جائز أصلا ما في ما فيش إشكال فيه فيش إشكال فيه طبعا يا اخواننا ساعه الجمعه ديات الارجح والله اعلم انها تكون قبل المغرب قبل المغرب والله اعلم وين العلماء يعني قالوا وهو قائم وصلي في اشكال في في الكلام عن حته وهو قائم وصلي فهذا الوقت ليس وقت صلاة اصلا هذا الوقت ليس وقت صلاة طبعا مش عاوز ادخلكم في في مطارات كثيره عشان يعني عشان المنهج ماثناء دعاء وهو قائم يدعو وهو قائم يدعو يدعو في هذا الوقت نعم والله لا فيما اعلم انه فيما اعلم في حد علمي ان لا أعرف فيها دليلا أنه يدعو بين الخطبتين لا استطيع ما كل بدعه لأن العلماء الذين قالوا بان الساعتين دول الساعه اللي يستجلبها الدعاء والامام على المنبر ابن القيم قال أقوى الأقوال اللي هو قبل المغرب بساعة ويليه والإمام على المنبر حتى ينزل فأنت تجمع بين الاثنين يجوز أن تجمع بين الاثنين أنا عارف إن في أقوال كتير أصلا وقت, وقت يعني أنت تنشغل بالذكر يعني ولكن لا ترفع يديك لا ترفع كما يفعل بعض الناس ما تقوليش ان اصل في الدعاء رفع اليدين لان الجمعة لها حكم ايه حكم خاص لا الامام ليس له رفع اليدين على المنبر لا لا يرفع لم يثبت عن احد الا فيما اعلم عن اظن الله اعلم عن ابي الدردار رضي الله عنه اخضر وكان يرفع ايديه والله اعلم فهي ليس فيها نص ليس فيها نص الإمام، الإمام على المنبر، الخطيب على المنبر يرفع السبابة ويدعو، يرفع السبابة ويدعو، والله أحب. والله إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد وتراس الناس في الصفوف ولم يكن هناك مكان يجوز أن يصلي أمام الإمام لا بأس بذلك. ماشي هو العلماء تكلموا بقى إذا كان الإمام فوق وهم تحت أو هم فوق الإمام تحت تكلموا في لسهز القضايا، فيعني في هو الأول أنهم يتموا الصفوف إلى حتى أن بعضهم ذكر لو في نهر هل يجوز إنه يتجاوزوا النهر؟ يعني الصفوف اكتنت لغاية أول حافة النهر، فهل ينظروا في مكان آخر ولا يجوز إنه يتجاوز النهر ويصفوا صفوف بعد النهر؟ فالبعض أجاز إنه يصف الصفوف بعد النهر، دي ضرورة في حال الضرورة ضرّيات. يعني تبيح المحظورات كنقطة؟ إذن؟ نعم. بيأزل أزيل أقول وإيه؟ توصل السنة؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم طبعا نعم نعم والله أعلم اصراف هذه المساله أن الجمعة ليس لها إلا أذان واحد هذا هو الأصل ولكن لما شرع الأذان الثاني وهو من سنة سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه والسلام قال عليكم بسنة سنة الخلفاء رشدين مدينة بعدي فهذه سنة متبعة إذا كانت المدينة واسعة كما كان الحال على عهد وثمان ولم يكن هناك ما يبلغ الناس بدخول وقت الجمعة فهذه السنة شرعت لي شرعت لاتساع المدينة وكثر كثر عدد الناس فسيدنا عثمان أمر المؤذن أن هذا فين؟ في السوق في الدوراء في السوق إذا الأذن الأول كان في السوق وليس في المسجد، فكون إنه هو دلوقتي يتغير الوضع ويكون في المسجد بدلًا من السوق، دي بيدعى، هذه بيدعى، ونقول إنه هو لو فعله الآن مع وجود المقتضى، لبأس. طب إن لم يكن هناك مقتضى، يبقى نرجع للأصل، الأصل اللي هو أذن واحد. عاوز أقول لك بقى فهمك إيه المقتضى وعدم المقتضى؟ أنا دلوقتي مش الحكم يدور مع التي وجودًا وعذراً. الحكم يدور مع علته الحكم دلوقتي موجود العلة انتفت الحكم موجود له ايه لاصل الازان واحد ايه العلة ان احنا خلنهم أذنين. اتساع المدينة وتساع الرقعة ولم يكن الناس يعلمون من وقت الصلاة فامر عثمان رضي الله عنه ارضاه المؤذن ان يخرج الى السوق ويؤذن قبل الجمعة بساعة ليعلم الناس وقت خلوقت العلة الان انتفت بوجود مكبرات الصوت بوجود اشياء تعلم بدخول الوقت بوجود النتائج اللي بتخبر الساعات وما شابه ذلك العلة دلوقتي انتفت ولا لم تنتفي انتفت في الحكم معها ام لا ويبقى الامر على اصله وهو اذن واحد احنا نعالج المسألة دي ازاي يعني كنت في بلد قريب والامام بيقول لنا بقى لي خمس شهور بدي توطئة للناس عشان نبطل الازنين يظل خير والاصل هو يعلم الناس ان السنة اذن واحد وان هذه السنة لما فعلت فعلت العلة فلما زالت العلة زال الحكم معها ويتنيه يعلم الناس حاجة زي كده هذا أولى أولى من الاستضامة ثم قضية أن الإخوة بتقعد ويصنوش بعد الأذان الأول ماذا يصلي بعد الأذان الأول إلا يصلي الناس بتصنبه سنة هل ثبت أن النبي صلى صلى قبل الجمعة سنة لم يثبت فهو الآن أتى بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو سبيل إلى الابتداء في الدين فهذا كان له مقتضى هناك املاء كان له مقتضى ولم يفعل النبي صلى وسلم املاء ام فعله لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك افعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لي ان افعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لدلنا عليه فما ترك خيرا الا ودلنا عليه وما ترك شرا الا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم ولكن انا أرى انهم ياخذوا الناس برزق الوالين برزق الوالين ما يحسوا ان انا يعني أنا لو عملت كده والناس قامت هجمتنا قوله أنت عندك حق استنى أنت محقق فعلا أنه أنا أخطأت أنه ما خلاص خلاصا انتصت سيطي سيط غضبه ثم أبدأ أبين له الحكم الشرق فهذا نبغي لأننا دايما يا نقول إن لابد الإنسان يكون فقيها في القضايا مثل ذي القضايا فقيه فقيه النفس يستطيع أن يؤثر من أمامه بكلامه يستطيع أنه عاوز يوصل سنة معينة لابد أنه يرفق بالناس لأن احنا في زمان قل فيه العلم وكثر فيه الجهل وما أوتيت الأمة فيما أعتقد أنا إلا بسبب الجهل لصلاة العفوة في يعني علمنا ما جهلنا فالقضية محتاجة لفقه محتاجة أن احنا نبلغ الناس بطريقة مهزبة ونبين لهم أصافي هذه المسألة والله معلوم الباب الحدي عشر في صلاة الخوف وفي مسألة يا إما أنت بتكلم نفسك يا إما أنت بتكلمني فلو بتكلمني يبقى لهم ترفع صوتك الخطبة ايه؟ ركن من اركان ادرك الجمعة ادرك ركعة؟, ركعة،, ركعة. هه؟ هه؟ هه؟ يعني هو لو ادرك ركعة مش يدرك الخطبة يمكنش ادرك الخطبة انت بتقول ايه اللي استماع؟ لا هو اللي استماع للخطبة واجد اما ركن على مين؟ على الامام اللي بيخصب يلزمه اللي يأتي بالخطبة يلزمه اللي يأتي بها يكون هذا هو العذر التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر يبقى العذر المرض والسفر كلمنا فيه صلاة أصحاب الأعذار فاكرين صلاة أصحاب الأعذار فاكرين هذه حالة ثالثة صلاة اللي اللي الخائف صلاة الخوف المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعياتها وشروطها أما حكمها صلاة الخوف تسرع في كل قتال مباح أصدر خفت إمتى تكون إمتى في حالة الحرب في قتال الكفار والمغاه والمحاربين لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن ينجوزوا قتاله فتشرى عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا واحد يهرب من عدو ممكن يكون يهرب من عدو وقت قتال طب لو هرب وهو قادر على عدم الفرار يعني أنا لو دلوقتي نحن في قتال وعدد الكفار ضعف عدد المسلمين دول الألفين ودل ألف وهرب ده فر من الزحف ولا لم يفر من الزحف فر من الزحف وله أحكامه مش كده طيب هو دلوقتي العدد كثير عشر هو الوحدة هل يجوز له الفرار أم لا أم لا يجوز يجوز له الفرار فاير فجاء وقت صلاة وهو يفر من هؤلاء ماذا أصنع هل يترك الصلاة الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة في حال الخوف. فما بالنا في حال الإي الأم كثير من الناس فرت في الصلاة والصلاة لا تترك بحال لا يفرق بين المرء وبين الصلاة إلا الموت إلا الموت ما تقولش والغيبوبة ما الغيبوبة عطارة شكل موت عشان نادش يقولي ترى ما الغيبوبة مش موت لا موت أصغر ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه كالصائل الذي يريد أهله أو ماله والغريم الظالم غير ذلك الكلام واضح ولا لم تفصيل اللي يوقف معها يقول عشان ما نعدهاش يعني انت في صائل يريد ان يقتلك فيجوز ان تهرب منه حتى تفدي نفسك من القتل النفس معصومة طيب لو أدركت ادركتك صلاة وانت تجري وتفر منه هل تترك الصلاة ام تصليها تصليها وانت تجري يجوز ان صليها وانت تجري وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بزي الأمة من رحمة بزي الأمة ان جعل لها ولهم دي أمة مرحومة دي أمة دليل مصروعياتها والدليل على مصرعيتها الكتاب والسنة والإجمع أما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعله شروطها تسرع صلاة الخوف بشرطين الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله قتال الكفار والبغاه والمحاربين كما سبق الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة يخاف هجوم مين هذا العدو على المسلمين وقت الصلاة يعني إحنا لو كل الجيش يخونا دخل في الصلاة شيء طبيعي جدا هنكون غني مباردة مين للعدو فرخص الله تبارك وتعالى لطائفة من الطائفتين أن تصلي مع الإمام وتقوم الطائفة الأخرى حرصاً لهم فإذا فرغت الطائفة الأولى دخلت الصانية في الصلاة ولها سبع صور صلاة الخوف لا سأهنك تازع على اللي ذكر المصنف فقط حتى لا يحصل عندك تشويش وبعد كده إن شاء الله لما إن شاء الله يعني كده تدرس دراسة أقوى من كده شوية تاخد اللي الصور بتاعتها إن شاء الله المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اللي هو زي الصائل مثلاً أو اللي هم قطع الطرق يعني أنت ماشي في طريق في صحراء مثلاً طلع عليك قطع طرق دول يسموا محاربين ولا لا يسموا محاربين فإن أنت خايف منهم فبتجري أزن الفجر وانت بتجري لسه والشمس هتطلع وانت عمال تجري في الحالة دي يجوز إيه؟ هو نفسك هتقطع بس مش مهم بس تصلي وانت بتجري في حالة دي فيه يقول جاءت صلاة الخوف على عدة صفات ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي نبي عندكم لا يوم إيمان لا هيركع ويزود الزواج بيجري ثم هو لو ركع خلاص نيل منهم لو سجد يبقى خلاص قتل المحقق في الحالة دي يوم إيه إماء. ماشي. حديث أبي إيه عندكم حديث سهل ابن أبي. طبعا خلنا في ركوع وسجود في صلاة الخوف أنت تجري إنما لو أنت واقف في صلاة خوف فيها ركوع وسجود بس بالصورة اللي إحنا نقولها إن شاء الله مش كده هه هو بيقول حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب وفيها نكاية بالعدو وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلموا به يعني طبعا وصل الله كانوا ركعت ركعتين معنى ذلك أن صلاة الخوف في السفر صلى ركعتين تقصر الصلاة. تقصر صلاة إن كان صلاة الخوف في الحضر هصلى أربع ركعات الصفة اللي ذكرها في حديث أهل رضي الله عنه نصلي ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم نص الجيش هيدخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم نص الجيش طبعا هتجي تجاهل إيه القبلة. القبلة نص الجيش يقف يصف مع النبي صلى الله أو مع الإمام ونص الجيش الثاني وجهه تلقى من العدو ولم يدخل في الصلاة بعد عشان يخش في الصلاة يصلي بهم الإمام ركعة كاملة بمن اصطفى خلفه يصلي بهم ركعة كاملة ثم يقوم ليأتي بالركعة الثانية فيطيل فيها القراءة ليه؟ حتى يترك مجالاً لمن صلى معه ركعة أن يأتي من ركعة الثانية فيهو يصلي في صلاته وهم يتمون صلاتهم خلفهم كأنه مسافر وهم مقيمون المسافر لو صلى بالمقيم هيقول له إيه؟ أتم صلاتكم فإن قوم سفر فهو بيصلي صلاة إيه؟ المسافر وهم بيصله تمام فماذا يصنع الذي يصلي تمام؟ بيأتي ويأتي يخرج أو ينفصل عن الإمام ويكمل صلاته على ذلك فالطائفة اللي خلف النبي وسلم أو خلف الإمام هتصلي ركعة مع الإمام يقوم الإمام ويطيل القيام حتى تفرغ الطائفة التي خلفه من صلاته تأتي بالركعة الثانية بكراءة وركوع وسجود وتشهد وتسلم وتقوم تحرس ثم تدخل الطائفة التي كانت تحرس خلف الإمام نصف الثاني من الجيش يدخل خلفه الإمام فيدرك الإمام وهو في الركعة اللي بالنسبة له تكون هو يكون هم في الركعة الأولى فيصلي الإمام الركعة الثانية كاملة بتشهد نسلم ثم بعد ذلك يقومهم ويتموا صلاتهم على ذلك واضح خلاص واضح هذه الصورة تلزمك بعد كده إن شاء الله نبدأ نتكلم عن الصور يعني في فيما بعد بإذن الله تعالى التنين لبس بأس سلم أو جلس حتى فرعهم من راعة ثانية ويسلم بهم لبس. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه